يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما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 يا اكم ابناءكم ذلك قولكم بافواهكم والله يقول الحق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 رحيما <تصفيق> ان النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجهم وامهاتهم والارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين من المؤمنين والمهاجرين الا ان تفعلوا الى اوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مصدورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسنا عَلَيْهِمْ فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترونها وكان الله بما تعملون بصيرا اذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هناك ابتلي المؤمنون والزلزل زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا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 لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كان عهد الله من قبل لا يولنون الادبار وكان عهد الله مسئولا قل لي يفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل من الموت او القتل واذا لا تمتعون الا قليلا قل من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 أَذْيَاعَلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي كَلَّذِي يُشَاعُ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذهب الخوف سلقوكم بالسنة الحداد اشحة على الخير اولئك لم يؤمنوا فاحبط الله اعمالهم اولئك لم يؤمنوا فاحبط الله اعمالهم وكان ذلك على الله يسير يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّونَ لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَن أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا لقد كان لكم في رسول الله يسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله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 فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِذَا شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالِ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالِ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ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 يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتم تريدن الحياه الدنيا وزينتها وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا وان كنتم تريدن الله ورسوله والدار الاخره فان الله فان الله اعد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 ومن يقلت من كن لله ورسولي وتعمل صَالِحًا نؤتها اجرها مرتين واعددنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستنك احد من النساء اتقيتن فلا تخضعن بالقول فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي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 إن المسلمين والمسلمات والمُؤمننين والمُؤمناتِ والقانتين والقانتات والخواادقين والصوادقاتِ والصابِين والصابرات والقااشعين والقااشعَاتِ والمُتفَّقين والمتصّقات وال الصائمين وَ الصائماتِ والحافغين والذاكرين الله كثيرا والذاكرات والذاكرات اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم ومن اص الله وَرَسُولهَُ فَقَد غَلَّ ظل وَلالَم مُبين وَإِذ تَقولُول للَِّذ أَنْ عَمَر اللهَّ عَلَيْهِ وَأَن عَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِك عَلَكَ زَوجَكَ وَاتَّقِله وَتُخْفِي فيِي نَفسِكَ مَ اللهَّ مُبدهِ وَتَقْشْشَ النَّاس. والله احق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وترى زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعياءهم اذا قضوا منهن وترى وكان امر الله مفعولا ما كان على ال بمِن حَجٍ فيِي مَا فَرَوَ اللهَّهُ لَ سُنَّدَ اللهَّ, الله فِيَّينَ قَلَ مِن قت وَوكَانَ أَممر اللهَِّ قَدرََّ قُدُوراب الذيينَ يُبَلِّغونَ لِسالات الله وَيَخْشَوونَهُ وَلَا يَخْشَوونَ أحددًا إ الله وَكَفَابِ اللهه حَسبَ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 بعد وَل أننْ تَبَدلَ بَِّ منِنْ أَزواجٍ وَلووْعجَبَكَ حُصْنُهُ وَلَ جَبَة حُصْنُهُ إِللاا مَا ملَكَث يَيمُك وَوكانَ الله على كُ شيءَيْهِر القيبا ياأَهَا الذيذينَ آمن لاَا تَدقُ بيوتَ نَّبيبِ إِللا أي يُؤذَنَ لكم إلَ قعامٍ غَيْرَنَ ظلين إِ وَ إذ دعيتُم فَدخُلُ فَإذا قعتُم فَن تَشوا ف تَشر وَلا مستُْتَأّسينَ للحَد إ ذَلكُم كان النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وما كان لكُم أَقْوهَرُ لِقل بكُم مقُ بهِهم وَماَا كانَ لك أَنْ تُؤذُورَسُول اللهَّ وَلأَنْ تَنكِح أَزواجَتَ مِنْ بعدهِ أَبدَا إِ ذَ لِكُم كانَانَ عندَ اللهَّ عظمَا إِ تُ بدُ شيءَيئ أَو تُقفُوه فَإِن اللهَّه كانَان بكُلّ شيءَي لا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا لِزَوَاجِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقُوا اللَّهَ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 إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآقرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وَبَنَاتِكَ وَنِسَائِمُم مِينَ يُذْنينَ عَلَيْهِ يذْرينَ عَلَيْهِ إن مِنْ جَلَابِ ذالكا اذنا ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لا ان لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمغذفون في المدينه لنغرينك بهم ثُمَّ لا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِلُوا تَقْتِيلًا سُنَّةَ الله فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي ند الله وما يدريك لعل الساعه تكون قريبه ان الله لعن الكافرين واعد لهم سعيرا خالدين فيها ابدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم يَقُولُونَ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا ربنا آتهم ضعفين من العذاب وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا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 أحملها وأشفقن منها وحملها الإنسان